أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 وهذا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى مِنَ الْكِتَابِ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا